عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث فإن مرت به ثلاثه فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإسم وخرج المسلم من الهجر